من أ ي ن أبدأ ه ذ ا ا ا ل خ ط ب من أين أ ب د أ هذا الخطاب تشريد وشقاء دمار وعذاب أ ش ل ا ء ودماء آ ه ا ت وخراب فبعد الليل موعدنا بصبح باسم الثغر فلا ت ي أ س إ ذ ا عصفت رياح الكفر والشر فدرب الحق مسلكه شواظ الحقد والجمر ي تشريد وشقاء دماء وعذاب اشلاء و د ن ا ء ا ه ا ب وحرام خليك ي ن أ ب د أ هذا الخطاب امين غزه العهد ارض الصمود وفيه حماس نمور وذاك أمن امين ل ص و و د ف ه ا حماس م و وتاب ر أمن كبر قاسم صوت الضحايا هلم إلى الى ع ز م أمن قاسم تهر صوت هلم كفر الجواب الضحايا ل إ العزم تهر الجواب تشريك وشقا هذا الخطاب من اين ابدا هذا الخطاب أ م ي ن غ ز ة العهد أ ر ض الصمود وفيه حماس ا ل نمور وغاب م ن كفر قاسم صوت الضحايا هلمه الى العزم تهر الجواب تشريك وشقا 「風間」<音楽>